إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد ن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعدوا له ما بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس